أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوارف في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره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 Mahiis, fanaa utedum min shayin, fmetau al-hayat al-dunya, wa يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبهم يوفرون. واللذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ